ثم إنها تخلوف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون حديث بتاع النهاردة قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء علاء جهد حدثنا أبو معاوية عدفنا الأعمش عن إسماعيل ابن رجاء عن, أبيه عن أبي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه طيب رواية تانية عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري يعني أيضا رضي الله عنه في قصة مروان وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبته وسوفيان وقفين هنا يقول المسلم رحمه الله حدثني عمر الناقد عمر الناقد وأبو بكر ابن النضر وعبد ابن حميد واللفظ لعبد قالوا حدثنا يا عقوب ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الحارثي عن جعفار بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور, ابن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال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 دلوقتي في أول الأمر يكون فيه مع كل نبي حواريون وأصحاء حواريون وأصحاء درجة القرب من النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة ودرجة المحبة والوفاء والاتباع مختلفة فيه واحد كان يصعش النبي نام ويحط جسمه عشان الحية تلدغه وقد تقتله والنبي محفوظ صلى الله عليه وسلم إنما يمنعها إنها تلدغ النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيه ناس تانية يقول للنبي يا فلان باسمه أعطني من ما الذي عندك فإنه ليس بملك ولا ملي أبيك وهكذا طبعا في أول الأمر بعد كده يعني يرتقوا ولكن لو في أي زمن من الأزمنات لا الناس مختلفين ودرجات وكانوا طبعا هؤلاء الحواريون يحبونه حبا شديدا صلى الله عليه وسلم ويقبلون منه يعني ما يقوله, ما يقوله ولو كان مؤلما لأنفسهم أو لأبدانهم أو نحو هذا امر احداهم بالعطاء اعطى ان عاقب احدهم رضي محمد لو ده عامل فداه له جات له حادثه وتحكم عمل ايه احمد رمضان ف ولا لسه لسه لسه مش مدرك لا إله إلا الله وبنيش فيه يا عبد النبي يضرب واحد فيقول له عشان يسوي الصف يعني ألمتني يا رسول الله ولكن طبعا إيه يتضح طبعا من أمره وأنه كان أعوذ يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم قصة تعرفينها طبعا طيب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون يقولها نعمل يعهده ويعطوا المواثيق ولا يعملوا لأي حاجة يقولون ما لا يفعلون إما كذب في القول وده طبعا يعني أسوأ الأحوال يعني وإما كذب في العزل ليسوا صادق العزل يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون يعملوا أي حاجة توافق أوراءهم أو أهوائهم وفي الحالتين يتضمروا تدميرا طبعا فيما لم يسمح لهم فيه بالرأي أو فيما ليس من العقل أن تكتفي فيه برأيك إنما يعني الأمور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 وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق ابن محمد أخبرنا ابن أبي مريم حدثنا عبد العزيز ابن محمد قال أخبرنا الحارث بن الفضيل الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عبد الرحمن بن المسور ابن مخرمه عن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بمسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي إلا وقد كان له حواريون يهتدون بهديه وأستنون بسنته مثل حديث صالح ولم يذكر قدوم ابن مسعود واجتماع ابن عمر معه الحمد لله رب العالمين وصلى الله على يبينا وعلى أين صلى وسلم